المكتوب الحادي عشر باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده إ ن هذا المكتوب علاج مهم يشير إ ل ى دريرات أ خ ر ج ت من خزائن عظمى ل آ ي ا ت أ ر ب ع كريمات أخي العزيز إن القرآن الحكيم القرآن إن قد درس ن ف س ا ل ا م ا ر ة بالسوء هذه المسائل ا ل م خ ت ل ف ة ا ل أ ر ب ع في أ و ق ا ت م ت ب ا ي ن ة كتبتها لمن شاء من إ خ و ا ن ي الذين يرغبون أ ن ي أ خ ذ و ا حظا أ و درسا منها فهذه المسائل تبين دريرات من خ ز ي ن ة الحقائق ل أ ر ب ع آ ي ا ت كريمات م خ ت ل ف ة من حيث المبحث ولكل مبحث من تلك المباحث صورتها وفائدتها ا ل خ ا ص ة بها المبحث ا ل أ و ل قال تعالى إ ن كيد الشيطان كان ضعيفا يا ن ف س ا ل ا ي س ة من جراء الوساوس والشبهات إ ن تداعي الخيالات وتخطر الفرضيات نوع ا من ارتسام غير اختياري والارتسام إ ن كان آ ت ي ا من الخير والنورانيات يسري حكم حقيقته إ ل ى صورته ومثاله إ ل ى حد ما مثلما ينتقل ضوء الشمس وحرارتها إ ل ى صورتها في ا ل م ر آ ة و إ ن كان ا ل ا ر ت س ا م صادرا من الشر ومن الكثيف فلا يسري حكم ا ل أ ص ل وخاصيته إ ل ى صورته ولا إ ل ى مثاله ك ص و ر ة النجس و ا ل ق ذ ا ر ة في ا ل م ر آ ة ليست ن ج س ة ولا ق ذ ر ة ص و ر ة ا ل ح ي ة في ا ل م ر آ ة لا تلبغ وبناء على هذا إ ن تصور الكفر ليس كفرا وتخيل الشتم ليس شتما ولا سيما إ ن كان بلا ا خ ت ي ا ر وكان تخطرا فرضيا فلا ضرر فيه على ا ل إ ط ل ا ق ثم إ ن قبح الشيء ونجاسته و ق د ا ر ت ه هو بسبب النهي ا ل إ ل ه ي حسب مذهب أ ه ل الحق أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة حيث إ ن ا ل أ م ر خاطر فرضي و ت د ا ع خيالي بلا اختيار ولا رضا فلا يتعلق به النهي ا ل إ ل ه ي ولهذا فلا يكون ا ل أ م ر قبيحا ولا قذرا ولا نجسا مهما كان ص و ر ة لقبيح و ق ذ ر ونجس المسألة الثانية بارلا جبل سمرة مرعى أينعت في مرعى جبل في تحت شجرة ا ل ص ن والقطران و ب كتاب ر أدرجت ا ل ل في ك م ا ت ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة هذه ا ل م س أ ل ة والتي بعدها قسم من ا ل أ م ث ل ة التي تبين ع د ز ا ل م د ن ي ة ا ل ح د ي ث ة إ ذ ا ء ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن والمذكور في ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة والعشرين وهما مثالان من أ ل و ف ا ل أ م ث ل ة التي تثبت مدى الظلم و ا ل إ ج ح ا ف في ا ل ح ق و ق ا ل م د ن ي ة ل ل ح ض ا ر ة ا ل ح أحكام د ي والتي ث ة تخالف ا ل ق ر آ ن إن ان ل ل ح ك م ا ق ر آ ي ف ل ذ ك ر مثل ل حظ ا أ ن ث ي ي ن م ح ا ل ع د ا ل ة و ع ي ن ا ل ر ح م ة ب ا ل و ق ت نفسه ن ع م إن ذ ل ك ا ل ح ك م ع د ا ل ل ة أ ن ا ل ر ج ل ا ل ذ ي ينكح ا م ر أ ة ي ت ك ف ل ب و ف ق ت ه ا كما هو في ا ل ك ث ر ي ة ا ل م ط ل ق ة أما ا ل م ر أ ة فهي تتزوج الرجل وتذهب إ ل ي ه وتحمل نفقتها عليه فتلافي نقصها في الارث ثم إ ن الحكم ا ل ق ر آ ن ي ر ح م ة ل أ ن تلك البنت ا ل ض ع ي ف ة م ح ت ا ج ة كثيرا إ ل ى ش ف ق ة والدها وعطفه عليها و إ ل ى ر ح م ة أ خ ي ه ا و ر أ ف ت ه بها فهي تجد حسب الحكم ا ل ق ر آ ن ي تلك ا ل ش ف ق ة عليها من والدها وعطفه دون أ ن يكدرها حذر إ ذ ينظر إ ل ي ه ا والدها ن ظ ر ة من لا يخشى منها ضررا ولا يقول ب أ ن ه ا ستكون سببا في انتقال نصف ثروتي إ ل ى ا ل أ ج ا ن ب و ا ل أ غ ي ا ر فلا ي ش و ب تلك ا ل ش ف ق ة والعطف ا ل أ ب و ي الحذر والقلق ثم انها ترى من أ خ ي ه ا ر ح م ة و ح م ا ي ة لا يعكرها حسد ولا م ن ا ف س ة إ ذ لا ينظر إ ل ي ه ا أ خ و ه ا نظر من يجد فيها منافسا له يمكن أ ن تبدل نصف ث ر و ة أ ب ي ه م ا بوضعها في يد ا ل أ ج ا ن ب فلا يعكر صف تلك ا ل ر ح م ة و ا ل ح م ا ي ة حقد وكدر فتلك البنت ا ل ل ط ي ف ة ا ل ر ق ي ق ة ف ط ر ة و ا ل ض ع ي ف ة ا ل ن ح ي ف ة خ ل ق ة تفقد في هذه ا ل ح ا ل ة شيئا قليلا في ظاهر ا ل أ م ر إ ل ا أ ن ه ا تكسب بدلا منه ث ر و ة لا تفنى من ش ف ق ة ا ل أ ق ا ر ب وعطفهم عليها ورحمتهم بها و إ ل ا ف إ ن اعطاها نصيبا أ ك ث ر مما تستحق بزعم أ ن ذلك ر ح م ة في حقها أ ز ي د من ر ح م ة الله سبحانه ليس ر ح م ة بها قط بل ظلم شنيع في حقها ربما يفتح سبيلا أ م ا م الحرص الوحشي المستولي على النفوس في هذا الزمان لارتكاب ظلم أ ش ن ع يذكر ب ا ل غ ي ر ة ا ل و ح ش ي ة التي كانت م س ت و ل ي ة على النفوس في زمن ا ل ج ا ه ل ي ة في وابهم البنات ف ا ل أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن ي ة كلها تصدق كما يصدق هذا الحكم قوله تعالى وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين المسألة الرابعة قوله تعالى فلأمه السدس إن المدنية قوله فلأمه إن وهي بلا ميم أ ي الدنيه كما قد أ ص ب ح ت سببا لمثل هذا الظلم المذكور في ا ل م س أ ل ة ا ل س ا ب ق ة في حق البنات ب إ ع ط ا ئ ه ا أ ك ث ر مما تستحق كذلك تقترف ظلما أ د ه ا و أ ن ك ى بحق الوالدات وذلك بحرمانهن من حقوقهن نعم إ ن ش ف ق ة ا ل و ا ل د ة وحنانه الذي ا هو أ ل ط ف ج ل و ة من رحمته تعالى بل أ ل ذ ه ا و أ ج د ر ه ا بالاحترام أ س م ى و أ ك ر م ح ق ي ق ة من حقائق الوجود و ا ل و ا ل د ة هي بالذات أ ك ر م ص د ي ق ة ع ز ي ز ة و أ ر ح م م ض ح ي ة بل إ ن ه ا تضحي بدنياها وحياتها وراحتها لولدها بدافع من حنانها وعطفها حتى إ ن ا ل د ج ا ج ة التي هي في أ ب س ط مراتب ا ل أ م و م ة وتحمل بصيصا من تلك ا ل ش ف ق ة لا تتردد في الهجوم على الكلب و ا ل ص و ل ة على ا ل أ س د دفاعا عن فراخها رغم خوفها وجبنها فحرمان ا ل و ا ل د ة التي تطوي جوانحها على مثل هذه ا ل ح ق ي ق ة ا ل ع ز ي ز ة و إ ل ى هذا الحد من تركه ولدها ظلم مريع وعمل إ ج ر ا م ي و إ ه ا ن ة بحقها وكفران ن ع م ة إ ز ا ء ا ل ح ق ي ق ة الجديره ة بالتوقير بحيث ا يهتز لها عرش ا ل ر ح م ة وفوق ذلك فهو دس للسم في الترياق النافع ل ح ي ا ة البشر ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ف إ ن لم يدرك هذا وحوش ا ل ب ش ر ي ة الذين يدعون خدمتها ف إ ن الناس الحقيقيين الكاملين يعلمون أ ن حكم ا ل ق ر آ ن الحكيم في ط و ل ه ف ل أ م ه السدس عين الحق ومحض العدل الباقي هو الباقي سعيد ا ل ن و س ي